الوحدة الثالثة السكن الدرس الثامن عشر القراءة والكتابة أولا القراءة التدريب الأول انظر واستمع وقرأ بيت شقة غرفة حمام مطبخ دور سرير ستارة أريكة سجادة غرفة نوم غرفة جلوس التدريب الثالث انظر واستمع واقرأ أسكن في بيت أسكن في شقة في الشقة ثلاث غرف الشقة في الدور الأول أريد مشاهدة الأثاث أريد مشاهدة المطبخ التدريب الرابع انظر واستمع وقرأ أحمد يسكن في شقة جميلة الشقة في حي المطار الشقة في الدور الثالث في الشقة خمس هرف في غرفة النوم سرير في غرفة الجلوس أريكة في المطبخ فرن في الحمام مرآت انتهت الوحدة